يا بشو يا حليل على العشير يا مصحصح الحب في قلوبهم غنوا عشانك يا ليل امالي غنوا رب انا اهوى الاماره ال